مهي هدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فانا اصلخ الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه في وكل ضلاله في النار قرشنا بنشين نوم الاصل التاسع لا أود أصليك هنا وتي أصول الدعوة السلفية شن جالك أومان دبارك لتوا توأ أمانكم والله بنتينيكن لبنتينا كاني بانجوازى سلفية بانجوازى سلفيتىش ناونية بو حزبك يك لايني يك جماعة يك لعلماء يك خلقك خلك أصول الدعوة السلفية يعني أصول الدين أصول الإسلام بلان استكحكم الله خلكك أن بناء سلفية ودعوة أكن أبي أصل كانيا أمانة بيت وأمانه عندك ولا أمانه عندك أصل قرنين في بيسلاهم وتعاكب بيت بوي قرن في دعوه نوتي أصل نوام منابذة أهل البدع والتحذير منهم منابذة نبذ وتم جاوبون يدور كوت نوا هجر كدني أهل بدعاء منابذ يعني هجر نابي تكالي أهل بدع بك نابي لقلي داب نشي نابي اا شي بو در سكان نابي يعني يعني تكالو يكالي بي تن ها نجا جنو خازيش بو مسلمانش بن ولو دروستا بلان هندجر جنو خازيش انا قالانه بو اواي شي بو اواي كبيتن نبيتن نصرتي من هجكيا چونكا حجري اهل بدعه وتحذير لاهل بدعه لا لما مقاصد الشريعه مقاصد الشريعه 5 6 شريعه مو يك حفظ الدين يا حفظ العقيده حفظ الدين حفظ العرض حفظ المال وحفظ العقل وحتى كوتاي او بينج وحفظ النفس 5 الشريعه حفظ الدين بوه مبتديع حجر الأكرد <سؤال> قصيلة قناكري سلامي لقناكري تقاليناكري جنيفيا نادي حجري أكيلكم ملجا أو هد بعض نكيد لسه تسكة كيتوا بوجي بو بحرصني خود بو بحرصني خوي بو بحرصني كومالجش هنيه لبر لبر خود بولني دنيانيه دينا كديني خوي مبتديع <تصفيق> <تصفيق> بوي هجري اهل البدع اصلك لا اصلكاني ايمان كسك هجري مبتدع النكات او سلفينيه كسك أول من هجري مبتدع النحكم او ايش للسلفيه نزنت بوي هجري مبتدع اصلك اصلك غريء شنكا سرشاوي سرشاويل شي وغتوا لا تشاء حفظ الدين وغتوا اجمع السلف على منابذة اهل البدع والتحذير منهم حموس سلف متفقًا لسر أويك أهل بدعاء بهجر بكران وتحذير يعني بكران خلق يعني لأو ريا كما حكاه عنهم القاضي أبو يعلى وغيره من المحققين وفأ أبو يعلى قاضي نقل إجماع كدوة لسلفه وهند كسي تلج العلماء المحقق شارزا لا نقل يعني كدوة ومن التنبيه عليه في هذه القضية اشتكى الشايستية تنبيه لسربين يجدر يعني يليق ومما يجدر يعني يليق شتيك قرنق أو لايق الشايستية ذا باس بكريت لم قضية أن أهل البدع في زماننا هذا يتسترون بلباس السنة نك أهل بدع لم زمانا بل كوهانو زوريشان بل كوهانو زوريشان وكو اهل بدع كان يكون جريئين شجاعنين، زيرقنين، أهل البدع كان جاران كاتي خوي مخالفة سنة باشكره بأشكره أما نيئستها مخالفة كان هم هموجيان المخالفة سنة بلان باللباس سنة شو بنابي سنتي شو أن أهل البدع في زمان هذا يتسترون بلباس السنة ويختفون خلف اسمها نجير نابي أهل السنة بينما هم غارقون في البدع بلان نقومون ولكن كاون هو الذي أو هذا المكان هيا يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي سلفية صوفية سلفية صوفية يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي حزب هذا المكان كان يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل هذا المكان الذي يجعل روي فلان عالم بلان ل.. ل.. لواقع ويختفون خلف اسمها بينما هم غارقون في البدع يعرف ذلك كل من نظر إليهم عن قرب حرك سل نزيكا وتمشيا كوبيا بين أذانه أمانا ناوكيا شتك ناوركيا على ما يتسارون به من حزبيات وتنظيمات بلام قسيك أجل نزيكا وبيان بين وناويا حقيقة بزني اطلعة يعني علمة على ما افراد يعني ما هناك أو ان يكون هناك افراد ان يكون هناك افراد ان يكون هناك افراد ان باسي, باسي, باسي, باسي هناك سيري سيري كا باسي يكون هناك افراد ان يكون هناك افراد ان يكون هناك افراد ان يكون هناك افراد كتلاو بير بير ريكان هيا بصر خستني باطل بو كبير أمانا دورا لما نجي أهل سنة وتنظيمات تنظيمات و خروج على الحاكم المسلم هل يكيق لما نجيب بزاني لدانشتنا يانا كون أو دولتي كتايشي أعجين كلبانو لقاليا لجيروا شون محاولة أكا فاشخولي لأبدا شون محاولة أكا شون محاولات كان كودتها انقلابي لبكان ومحاولة خروج على الحاكم الوسط ونكث للبيعه شون محاولات كان أو بيعتك لا جدني عنها يا أو فيمانك لا جدني عنها يا وش النوى ودش بحاكم مكان وسط وهذا الدب من أهل بدعي في هذا الزمان هذا الدقب يعني هذه هذه العادة أم عادته دقب العادة أم عادته كلام أهل بدعي أم زمانها هي هر همان عادتي أهل بدعي كنا هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو كان رواج بيدعك تنك هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو تروج بدعهم وتثبت في القلوب. تماشى بس جد بوكن، بس جهاد بوكن، بس مظلومية خيانةكن، بس خرابي حاكمكن حاكم واق كواك مسلمان وهم وانا راحة. برا اشتبه بعساكن بري قدر كله دلاب شسب. بعلم خيان خليك ما بس تكتر يعني بس اوندي. سلطان الصلاة ده حاكم كم سنة و. وتثبت في القلوب. وقد لاه إبن بطة رحمه الله. في ابن بطل ابن دعف المئ بسنده عن مفضل ابن مهلهل وهو أحد الثقات العباد أصحاب السنة أصحاب العقيدة الصحيحة يعني مفضل كريم مهلهل كسك الثقية عابدك سلفية أنه قال لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه كسك أهل بدعية اغربس بيدعك اخويد بوب كابلمن ما بيروا وما واي واي اوتوتير ازاني فيها خرافه هو ولكنه يحدثك السنة في بدو مجلس في مجلسه باسي آية الدبواك باسي حديث الدبواك باسي أدلة صحيح الدبواك باسي موافقة وبشون في غمري خابك يوم صلى الله عليه وسلم امانه أم شان دبواك بلام للنقص سكانه لكوتائق سكانية لكو شندين قصي خوي إيهناء هو كسر ناعم بيدعيك بقابلة من بعورم بأحاديث هانيه أو قصي خوم أو لا ترى الحديث كسو ناله بو أدلة دبوا إيهناء شبهات لا سنة لا حديث بتايهناء دعاء بيدعك خوي ثم يدخل عليك بدعته، ثم يدخل عليك بدعته، فاشن لدوهي أبيكم الله حديثي باسكت، أنجا بدعكي خيف الرئي أدو تشتك، فلعلها تلزم قلبك، لواني يبلك البدل طواء بدعيه، فمتى تخرج من قلبك؟ أي كي دلشت؟ يعني براسي زور نارحتته، بدعت شوى دلوان زور بنا رحاتي دلشت، كسي توشي بدعبه إلا تشبه إلا تأمنتها، ما يمكن ان يكون لك ان تتوبيع توبيش خالص هو السبب ولهذه هو السبب لانه هو بين لانه هو السبب لانه هو السبب لانه هو السبب لانه هو السبب لانه هو السبب لانه هو السبب لانه هو السبب لانه دید پروازی خوی مهمی خوی گرنجی خوی دلصوایی خوی با سنت و با حدیث با سرخس نی اسلام در خود انواع حدیث و بلگوشت و باسکه بلام لنا و قسکانی دا بدعکانی هلا رجت و بیا توش بر شیواز لشیواز کن شبها چه تدو توا کشود توا دوایل دنیا به لبر ام خطره لبر ام ترسناکیه وهي دخول بدعي في القلب وخشة علوقها يعني التصاقها لبرترسان بدعا بلك بدلته. علوق يعني لسوق كان السلف رحمة الله تعالى عليهم سلف رحمتي إخواني لبيت لا يستمعون للمبتدع كلاما مبتدع أقل قصيباش شكا قولينا أقل مبتدع قصيباش شكا قولينا أقل تلانا فتوى الشيخ مقبل بني رحمتي إخواني لبيت أقل خطيب مبتدع بو لنا أي خطبك جشن؟ لنا أي شيء لبر دائما شل الخطبة. نيجا كاتك دعاء الخطبة فريبدا. لا. تصورك يعني لدم ايلل استباع سكان كما ادلاباع سكان بالام كوملا بدعش في بويا لا يستمعون سلف ولا لا يستمعون للمبتدع كلاما حتى قسيه مبتدعين ابيس به الشبي عند حتى حق اجباس كن كنا زنيجتي حقا قساك لهوت لانه راس قساك فريد ويحرصون كل الحرص على وي ويحرصون كل الحرص على الابتعاد عن المواطن الذي التي يتكلم فيه أهل ودا زور زور پيدا قرن حرصي كي زور يعني هيا زور وريعي أكان لويك دورك ونولو شنانيك مبتدع سيتيهاك كتابيك مبتدعه نبي بخوينته آي بلاي من أي خوانه موخوشي يا إنسان آزاد وشي آنه بالله أدوائي تو نازعني زور كست بنيوه پيش اوه دايكي توالا دايك بباباوكتو دايك بباباو ملتزم ببديناوه ولكن هذا المكان يجب ان يكون لدينا مكان لدينا مكان داعي مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان تدو مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان لدينا مكان مکانی اینیتی خاله که پیوته خاله هم شنید. مناقشه زور مال لگلا زور زود قناعتی نکد و بعد عزیز ها صورشد. یکی لوقس هنی کل بیر مال لکات مناقشه که ودیشه. ودی تو موالدشانی ودیم حفته. ودی من حفته له هلا بجیشه داعیب ما. تم جشیس فرداشیه. داعیبی تو. خواکد خواقی خود نه نسی. نه زنی خاله ولكن ارزير رشد هو ان يكون مسلما ويكون مسلما ويكون مسلما ويكون مسلما ويكون مسلما ويكون مسلما ويكون ولا ويكون مسلما ويكون مسلما ويكون مسلما ويكون فديك ويكون مسلما ويكون بويا ويكون الدو بي دور بيت يان يان. ساعة الحمد لله تو هو كتاب السنة خوي باقيه. فهم يسالف كثير بقان الله الحمد لله ملاوة بوي ليروه هر محاضرة هر خطيبه هر كسيك زانيت اهل السنة نبي قلبي نبي بله بخودها بنازجون اواني كوايس تهاهم مي جمبرابون هم يبغون هم يورده ورده هر جاري شتى بدل يقال فقد روى ابن بطل في ايضا أيضا بالسنده عن معمر قال كان ابن طاووس جالسا معمر فرمت عندما يقرئ الطاووس عند اشتبه فجاء رجل من المعتزله فجعل يتكلم كسجل معتزله حد بسكن بقسكن قال فادخل ابن طاووس اصبعيه في اذني هذو قصه جوي وقال لابنه اي بني يعني يا بني اجبك رحيود، ادخل اصبعيك في اذنيك واشد فان جاء بتونديب كذا جتوا ولا تسمع من كلامه شيئا هجلق سكاني مبيسة قال معمر يعني أن القلب ضعيف معمرتي مبستي ابن طاو سوابو ظلوا وازا قسي شبري قدار شوازي قسي قسي سكي قات دلتوا حلت خلطيني لمنهج الصحيحه كلا وقد روى ابن بطه أيضا في كتابه المشاري إليه سابقا وهل الكبي تبي بعنا وقد روى ابن بطة أيضا في كتابه المشائلي أثارا من هذا القبيل شندين أثري روايات كدواء ينابي فيما أخرجه عن عبد الرزاق كل عبد الرزاق روايات عن نفسه يعني عن عبد الرزاق قال لي إبراهيم بن محمد بن أبي يحي إبراهيم كري محمد كري أبو يحيى عبد الرزاق الله كيكك لا معتزلة أرى المعتزلة عندكم كثيرا قال لي وأبين المعتزلة لأيئي وزولة قلت نعم قلت نعم وهم يزعمون أنك منهم قال أفلا تدخل معي هذا الحانود حتى أكلمك قال من يجوام زاني من يش بيمود وهم يزعمون أنك منهم ثم قال اوان الله ينتج لواني تو يجلأ أيش وتم نائب شنا أودو كانوا حانوت عن الدكان حتى أكلمك تا عندي قصده غلابك قال قلت لا تقلت ناعم قصد ناعب قال لا قال لمة بو قلت لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب ديني صحيح ونيها الكسبي واتو الأقصياء كسبي بباتو أتلو تواة شيء برديوة شق سقي بقود بو خالقی وای ایسه علی بوله گفتم الان کس مناقشه نکی، بذان کم تان صحیحه، کم تان با قوتا که دلیلی زیاد رفیع بود، که قصیز زیاد رفیع بود، آواه دلیل خیلی نبود، اما که قصیز زیاد رفیع بود، شیل ظاهر دا قصیز زیاد رفیع بود، عایست تصور جرب دو کسی هنین شرده نو که کن ل ده، خالقی دیجیو زنی حکم ده، خالقی باتیح حکم، خالقی اگر تماشاکد کسی که کسی قالت الشيء وзорق ساقه وبرام بركة إحلاجه على أن أو أو الصحيحه أو التوافه أو أو زاني لا دين لوجه يان هنا بويا ليس لمن لي غلبه شرنيه كسيق لقصير بيبعته ابن بطة أيضاً بسنده عن سعيد بن عامر بسنده أخيه ناوت بن بطال لسعيد كري عامر قال حدثنا سلام ابن أبي مطيع سلام كري أبي مطيع بيوت أن رجل من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني كسيق الأهل بيدعاء بأيوب السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة برسالك الليه كم درباري كلميك قال أيوب وجعل يشير بإصبعه ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة وتبقى قصيده اللي قالها لكم كلمات نيو كلها نيو كلمة مش ناقة في اسم نيا في اسم اللي قلته مناقش بويه أصل أهل بيدعى بمناقشة عندنا قال أنك نجل براءوي ليانة ترسين نجل براءوي بالجمان بيني ناء لبرأوي بو خمانو بو طلبا كان ما نبو خلقشة كانت المناقشة اللي قال أهل بيدعيناقي ابتداءً ابتداءً. يعني تو بتشيدهم مبتديع كبار مش مناقشة اللي قال لكم نابي. بلى ما قد كد لما مبتديعه. مناقشة يكذخلكي جورا خالكي, خالكي توشيفتنا كذ أو كاتعلمك العلماء يبون ذي اللي قاله مناقشة. مناقشة اللي قالهاك يوكشير. أو كوا لمناقشة ومناظرة هي أدبي بحث ومناظرة علمية كأخر ذي. بأدلة شومنه؟ وهو شندين مناظرات عاتوه، شندين مناظرات عاتوه. وفي غمبلانش مجادلة ينكدوا مناظر ينكدوا. واني بقولي مجادلة قط عن حرامه. لا أهل السنة مجادلة نية، نه. مجادلة يجني ابتداءا. تبقي مللي مبتديع بجريبي مناقشة لغلابي. مبتديع قداس بطال ولا ديم مناقشة كده تبقي مناقشة لغلابي. لا يجاليك تركك. بعلم اجر كسيك هر مناقشة كده تأثيرش كده لخلط أو كاتك سيشبو أنياريد. مناقشة لقلابكها وهذه اللي كان يفوز كاتوا نوح سلامي خيال سلبي فنج نصده فنجاس صار دعوي كده أوندق أوندد دعوي كده أوندد مجادلة كده كفار ألينشي أكثر تجدالنا أكثر يعني زور مجادلة لقى معنك بوية مجادلة وجدلهم بالله تي أحسن مجادلة هي ولا مكي ابتداء نية كسيكا مبتديع بتي مجادلة يا كسك داس بطالة مجادلة أصل لا بلا ما قد فهكذا كان السلف رحمة الله تعالى عليه مجمعين يعزفون عن الاستماع إلى المبتديع يعني يعني يحمون أنفسه أخوان أبارست أخوان لا أدا أخوان لا أقدر مبتدعة بل ويحذرون يعني يحذرون من ذلك بل كنت تحذير أخوان لا أقدر أخوان لا أقدر مبتدعة لأن يلج في القلب شيء من مدعيهم لأن يلج يعني يدخل ولج يلج ولوجا ولوجا الدخول لئلا يدج في القلب شيء من بدائع بوه اشتغل بدعك نجحت نوذ الله فتحصل عندئذ فتحصل عندئذ هلك لو كاتثايتر كسكاء انحراف كلمنهج لا بداد بفوتت فكيف بالله يكون قولهم في من يجالس المبتدع ويحضر دروسه أما كسر أجر سيك النبيس كلميك النبيس النبيس عبارة تجيبله إن قال أغنياء كوا شورج لقال مكتليع أجر عشنا مالي مبتدئين مبتدئين بماليا حكاياتي لقى الله كان مناقشة لقى الله دانش ياه أنا كسك مبتدئ عش دانش. كسك درس دانش يا بون كمبتدئ في الله نبي لا لا مبتدئ كسك علمي كي نحو أقرب... لا كسك بس لا يعود أسكوت أو كاتا أجر زارو رجبي علمكه أجر زارو النبي هيش ساليك النبي ناي خوني والله مسال الحمد لله هيج علمي أغنيه إلا أهل السنة إيزانًا وأيش غنوا بيا أستا هيج كسي عزرينيه لا يمبتدي بخوني بهيج شواذة أجر للشاريكين كسي كيت يعني أهل السنة بيطالب علم شو بشاريك تشو بلايم موساي كتر شو لا علم شو بولاد كتر شو بشون كتر علم ده نعم ببكرة الديانو بتي لاي مبتدع بخوانيت باللهي فلان علم لاي ما وصف لانينية لاي ما وصف لانينية لاي ما يجالس المبتدع ويحضر دروس فلا شك أن كلامهم في هذا سوف يكونوا أشدوا أخوة أشكوكمانينية أقر كسيك بوي نبي بقسيك ببيسيك اللي ميك ببيسيك لمبتدع كسيك ك درس بالله تواصي علماء آل سُنَّة حتما من بقوته به السراء ولهذا لما قدم سفيان الثوري البصرة، كاتك السفيان ثوري سفيان كريز سعيد ثوري شو البصرة، جعل ينظر إلى أمر الربيع بن الصبيح، جعل ينظر إلى أمر الربيع بن الصبيح، وقدره عند الناس، فرسعي كدربالي ربيع كريز صبيح. لا يخلقه شونا كسيكي شونا فسأل عن مذهبه وتن فلان كاس، كسيكي شاكا ما مذهبه إلا السنة ربيع كري الصباح كسيكي بلا بانجا وكسش معروفة ومذهبش إلى سنة أي ليس نعرفه من مذهبه إلا السنة واتا يش خلاف ما له نبي فقال من بطانته من بطانة كي شوار دورة دي شوار كي شين كي قالوا اهل القدري كان اوانيك لا تشوى دوري هنو تيك الله بيهن او انا قدري كان قال هو قدري هو قدري المرء بخدني كرفيقك كي, كي يخوشي اوي معقول كسلك حدادي بيت بونو سني بيت بس طلبكاني همي حدادي بنت بونو مناء سلفي بيت بس هموت شوى دوري كيشي متميع بنو شل الروبن إيش تمانية ومن بالجيل خوي شل الروا يا خوي تون الروا كسي كواب ونمنى حد شيء كلاو كلوا ويدرس ذاتها أو فري متشدد يحدادي لقال أو متميع درس ذاتها او خوي هم حداديا متميع هو خوي منهجيني هو خوي منهجي بيني ومنهج بلايا قرينيه خوش نابيش تبع کسی کی زور تون راو لگال کسی کی زور حزبی زورشش راو حدیکن بیک و لس دیک صفر دزدی دی توش تو آبیت کس کاوشوار دوره کانت چین خودی جویته بوی علما بوی ناسینوی اهل بیدعتشان قاعدهایی کندالو یک معرف اهل بیدعی با اصولیم سی اصل کانی غر کابراهت تیب کدای نابو اصل کانی خوی باز کردبو با اصل کان بعلاماتهم علامات كبرى بيني بون من الرخنة العلماء قريه رخنة العلماء قريه قساك هذا الشيخ ربيع قساك هذا الشيخ عبيط قساك هذا الشيخ الباني قساك هذا الشيخ مقبل قساك هذا الشيخ بن باز يعني كده لو أنا يا قساك هذا رسلان حمد مسعود رسلان في الرجل سوء يا تفلم في أو عاو تفي لغاء ها كتاب خالقيا، كتاب خلقي كتاب يعني كتاب خلقي ماذا كذا؟ كتاب خالقيا، كتاب, خلقي و و كتاب خلقي خلقي يعني طعني فيها ده؟ آه،, آه, آه المهم هي كلا أعمها يا أهل يتكلم فيه في مبلغية، علامة أهل بدعة، الوقعة في أهل الأثر، شئ أهل سحديثة، شئ أهل السنة. في أهل منهجه الصحيح حكسي ديت تعنيليه ده تعنيليه ده دا. تعني دا. ما دام شخصا معروفه بسلفه ومعروفه بسنة ومعروفه بحق أو كلام الدنيا نجلس الدنيا قدر أما ما بيننا أما قصيبي أكاد مطلقا هو مبتديع المعرف يعني يعرفه أهل بدعي بالعلامه سيام بالخدن والبطانه الخدن يعني الرفيق وصاحب بطانه شو هو دوره حاشيه هر كسي قال هالكم مره خلقك كابيت هو خشي من جهوانا بيقول قالوا اهل قدري هو قدري قالوا أهل قدري قال هو قدري او قدري شمتسك اذا قال اهل السنه امامك الاله السنه لقال كانت يك الله نائب يقول ابن بطة رحمه الله في الإبانة تعليقا على قول سفيان هذا ابن بطة لإبانة لا لا لا دابو أمقسية لرحمة الله على سفيان الثوري لقد نطق بالحكمة فصدق أمقسيك كذي فرلا حكمة حكمة أمقسية راسي شكا وقال بالعلم علمي ود أمقسيك كذي علم فوافق الكتاب والسنة سكيم موافق كتاب سنية قسكي موافق الكتاب السنة وما تجيبه الحكمة ويدركه العيان قسكي حكمة أما أخوازد حكمة أما أخوازد كأموتوتي وشاو أما أبينيد أما واقعة ويعرفه أهل البصيرة والبيان علماء خاوان بصيرة خاوان علم أما أبينا أما ألين أما أزانا كأموتوتي قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم هذا النص من شيا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا غيري ختن لا يمن دارا كسمكن صاحب رفيق او ريو او دمي ختن لا يالونكم خبال يعني هيك اي وسر ناخن سرتناخن او انك ايوا تا يمكن برفيق ختن هيك تك تنو ودوا ما انيت باك سواء نقتلنا نحن نكجيساد السود يكن نبين في ان خشه اي ولنا راحتي دبر يعني يحبون المشقه لكم ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله فضيل افرمئ الارواح جنود مجندة يعني حديثك ما هي الروح وجنود مم مجندة حديثك أيه يعني الله روح كان كاتي خوي خوي تعالى هر تعالىها رهمي كوك كذونة توه استأجرب بينيت صداحه وهزاره خلق لشونك كوكي توه عون مجندة كذن تجنيد كذنها همي بياك واه كوكي توه لشونه روح كان كاتي خوي تعالى كاتي خوي تعالى بجت عادن دريها نون همي كوكلو توه كمال كمال يا عندي كان عندي كان نزيد بنا الروح وجنود مم مجندة فما تعارف منها اقتلف حركوا من الروح يبكاتي خوي اللي قال ليك ابوه اللي كاتيكو لاون يستعب يكوا انكره يستعب يكوا انكره روح امر او الروح ناسية روح مخلوقي خويا خويا يكتر الناس نوله بيني يكتره كام الروح او يتر بناسية توا سيره يكوا انكره جري وعي الله والله يظلم في هناك توا حد شيء اك بو روح كان يجن الناس فما تعرف منها اعتلف يعني اجتمع وما تناكر منها اختلف كانت دو كذبية كوها الله سمدانش نيك كان سلفية كان قدرية نيك كان سلفية بناو نيك كان حدادية تن روى نيك كان ال... ال... ال... ال... الهيني تانية... الهيني تانية. كي شل روى هيني تانية هيني تانية ماسيك الشل الشل وقو اونا متميعة خويب السلفية زاني برامتشوار دولك حزبية متميعة ما مكين سلفية ثم انيوه يتوجوايت ممكن نروح غلطناك نروح او حد حديثه او روح جنود مجندة فما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف و... قاموا وما تناكر منه اختلف منها اختلف ولا يمكن أن يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة اشتوانا بي كسيك سني بيت سلفي بي يعظم يمالئ يعني يعظم أكرتو سلفي بيت كسيك مبتدعي محتريق حياته بقا ورأي قري يبقى تشاك دايبني بالله ما إنساني كي تشاك ومحترم ووايا وصحيح وما نجي ووايا ناكره إلا إلا من النفاق، إلا أو النفاق أو دروية كأو من نهج صحيح يعني تو بأمانهجك صحيح ده بيه، مانهجي قال ابن بطل رحمه الله تعليقا على ذلك صدق الفضيل رحمه الله فإنا نرى ذلك عيانا يا مبتشاو أو شتئابينين، لم بتشاو أو شتئابينين يا أو فلقد بلغ من تحذير السلف رحمة الله تعالى عليهم من المبتدعة أن أحمد بن سنان قال يعني أوندت السلف تحذيري عن المبتدعة كدوى رحمتي أحمد كري سنان رحمتي أحمد لئن يجاورني صاحب طنبور أحب إلي من أن يجاورني صاحب بدعة اغر كسيك خاون طفل طمبورن الطبل كسيك اگر تشي بيه يعني اي شي طفل اللي بيت اگر كسيك اگر ام كلانا كسيك بيت طفل ليدان بس اي شي بيت طبال بيت يعني معروفه بويك اخا فسخ وفجور فجوري قولاني وطفل ومسقه امانه الله يكسر خلق كسوكه بتعب هذا مجتمع اي شي مسلماني ملتزم قران خونا كسسوك الله يكسر ا طفل ليدان بذا حوسن پیم خوشت ره. پیم خوشت ره لواک که چی مبتدیه؟ مبتدیع چیه؟ خو مبتدیع وانیه بله. پیام وی کی نرشن؟ ملتزم بونه، با مسکوت و با جماعت و با قرآن خواندن فاسق، فاجر، کم دین، طبل. لگال کسی که رجدریجی، قرآن خوانی، ذکر خوانی، خلق هشت می کاملا کاملا باشد را بسید بیه طب عالکه باشد را طب عالکه باشد را. یعنی باید انتانات هندی گل سلف و تیانه چی؟ و تیانه پیم خوشه کورکم رفیقی شاطری که سنیب که شاطر اذانیجیه یعنی جرده دز ریگر. هنگ کم الله خالق که اگر لیم شارب و عنود آمانه ایت خلب تین کس. اگر رفیقی آن .زمن توه توه بقى كا، عزوري شان توه بقى كا، فلا معناه لا، يان حندي جالو تيانا، هيك بني ولا مال كسيف وده شو مبتديعه، وتتي لمال عمر كوري عبيد ندبينا، مال كسيف كوا بيت كوا نير يعني أجر ببزانم توشي بأخلاقية بيت، لو بعشر مال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 هو عنيك هو كتير بكان دشي إسلامه نسلا كنسان زور بزوري خلكي من حارف بنا خلكي مسلم بنا متزم بنا استهلامي من حارف بوشي بويل لا بيدعو فيك ورد ورد لا عقله لا عنده استقرش متواع استهلا بويا لئن لئن يجاورني صاحب طنبور أحب إليه من أن يجاورني صاحب بدع لأن صاحب التنبور انهاه واكسر تنبور كسككاتبليغه نهي لياكم قد طنبورك تنبورك ششكن ونبتدع يفسد الناس والجيران والاحداث بلا مبتدعك خل شي همي من اجي خلقيتك هذا او سكنتك هذا احداث شباب يعني قنش او هم قنجيسه تكتوا او هم تنرواتيه او هم كاولكاريه او هم إنحرافة. چندين قنجي اسلامي هي صلى الله عليه وسلم الله يعني هاردو هاردو هاردو خطك يقول ابن بطه رحمه الله تعالى على هذا الموضوع يقول الله الله يعني الله يعني احذروا الله معشر المسلمين يعني يا معشرة يا جماعة المسلمين يعني لخواب ترسن أيكم أي علي مسلمان لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عاهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه هيش كالسيق لأيواء قماني خيري بخوي وغلي من من هجكم صحيحة أخذوا جاء من من سلفين من هجكم صحيحة هكذا كتابي متديع أخوانمو هكذا كتابي مبتدعيش أخوانمو هكذا كتابيش أخوانمو هكذا أخوانمو يردي أمدمو قماني خيرت بخوت وقماني خيرت بوي كواه لسر من أجيكي صحيحي واد لينك مجازف بكي مخاطرة بكي خد بكي تختروا على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهلي هذه الأهواء بشي لقالك ساني كدانشي بيولك ساني بقريك أهلي بدان فيقول أد أترجم لقالي ده إن مناظري أستخرج منه مذهبه ويان مناقشة لغلب كمبوه مذهب خلافه كيدرخة، فإنهم أي المبتديعة أشهد فتنة من الدجال مبتديع على الدجال خبيثاً فتنة كان شري زيادة بو الدجال لهم يجود على الإطلاق، بلان دجال معروفة دجال ديو فتريك أو الرواد بلان أماناً لكسي خوتن نزيك خوتن وكلامهم لصق من الجرب سي مبتدعا لغرتي غرتي طبعا انت توا... هذا سي بي زياده على الرؤيه زاميكه يتلشتوا دسي بي او دي زياده شلون لد نبيته هل الرؤى دسي بي او دي خربت لك هذا سي ليره دسي بي او دي شي بويره بس بصوبه يره بويره هاي اكو جوكو غرتي اكو زاميك خطر بويا نابي دسكاري وكلامهم ألسق <تصفيق> من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. وكتشون عقديك بالرسدار شتستوتنه أو ضلاستوتنه. شون كضل أو ندحسا ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم. خل أناسم بيني ومن كبيش كل أهل بدعه جونيا قصياً أود بأهلي بدعا ردي أهلي بدعان داو فجالسوهم على سبيل الإنكاري والردي عليهم لقال يعني نشتن بو أوي كإنكاري كا من كرقياً بو يردياً بدانوا فما زالت بهم المباسطة يعني لقال يعني دان نشتن أم قصياً أكد أو قصياً أكد بيك وهذا شيء يكتريان أكد وخفي المكر فروفيا كانيا لا يكشاران يعني لبيدي شكا أمكسيكا لقالي داعنا شيء مبتدع أمكسيكي خطيرة وأوفروا في الله بدعان لايكسي برانبر شارعي أو نيزاني بينزاني ودقيق الكفري حتى صبوا إليهم يعني ضليان يعني ما لو إليهم يعني دليان بولاي روشت صبا يعني دل روشتن ميل بولايكسي برانبر والماء واندلل قال مناقشة أكيه وانا قلنا قال مناقشة كي عليه راستي وانبلان أوشط تانيش ده هندق لا صفاتكاني أوان بتصدر سبيه فلقد شاهدنا أولئك في زماننا هذا يقول نحن نجالس وعُلائل مبتدي على أجل مناصحته إمشوا تا لم زماني خمان بين الله يا ولأجل على مناهجهم السرية بويب زي منهج السر التي يخفونها حتى نحذر منها فيما بعد وي أقر شار زي أوان نبين چون بزانين دو تحذير اليابدين ثم بعد ذلك يقعون في حبائلهم يعني في حبائلهم في شبكة صيدهم أكونا توركاني أوانوا حبائل أو شبكان أوانا ما ويقى تشير سيران إخبانود لأسا أكا وردا وردا أنجا تورقي أوانوا ويصيرون عونا لهم على أهل السنة وأنجا تشير هم يعني ابن بيعك ده تشبه اهل الله واياكم من ذلك فهذا هو ما قرره السلف كواب ابو دور بيد أهل بدعه وعليه فالواجب ان بناء على ما تقدم بناء على سله فالواجب على من خاف على نفسه الفساد والضلال أن يلزم هذا المنهج وأن يسلكه هل كس يا اخوي ترسا منهج يبغور عقيده يبغور دينك دي يبغور في استه تك الاوي اهل بدع القوم عن علم انكصوا يعني او اهل بدعانك واستاهل بدع انكصوا يعني رجعوا الى الخلف بعلم قرانته وعن علم وقفوا وبعلمش واستاؤون أشكره معناه كثير بداءنا وفوالله إن القوم يعني إن السلف عن علم نكسوا يعني رجعوا يعني رجعوا عن مجالسة أهل البدع وعن الاستماع لهم وعن علم كانت كم مجادل أهل بدع كانوا استماعين لبر علم وعن علم وقف يعني وقفوا في, في الاستماع إلى أهل بدع ومجالستهم ومجادلتهم. يقول الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة أحمد بن عون الله وهو أحد علماء السنة حافظ ابن عساكر تاريخ دمشق كتب في قوله في تاريخ دمشق لا سيري أحمد كوري عون الله على هكذا علماء السنه ناقلا عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن مفرج يعني مفرج كان أبو جعفر أحمد بن عون الله محتسبا على أهل بدعي أحمد كري عون الله كسيقبو كشديد بلسل اهل بدعي محتسب يعني كاتك رضي أهل بدعي أدايا ورقبو تنبو لقليان بنيته بعمدن بتا شاوري أجل باداشل يعني محتسبا الأجر والثواب من الله على أهل بدع غليظا عليهم رقبو لقليانا رقب لقى أهل بدعية مذلا لهم حرب عمدا بوأوي كوزليل يانكا تعاملي بوشيو لقى طالب من نم ساويهم بدوي عيب كان ينا أجره بدوي ينا يعني لهرشني عيب هو يهبو ردي أدانوه مسارعا في مضا في مضارهم لهرشوا زلري أهل بدعوايا قصيت يا عقد شديد الوضع عليهم من شديد الكرة والرد عليهم، يعني الزرق سيبيوتن، مشردا لهم إذا تمكن منهم. لا شو هناك فين بيجي إشتاية بيكوون جانيك الدوا. نيء إيش كان ينسى غير مبقن عليهم. نيء إيش بمين ببن. وكان كل كل كل من كان منهم خائفا منه على نفسه متوقعا. هميا لا أحمد التلسان. أحمد يكون ريع الله. لا يداهن أحدا منهم على حال مداهن أو ماستوي لقال هيت شانو ناهاكد متميئ وشل رونب لقال ولا يسالمه وإن عثر لأحد منهم على منكر كسي شاني نا أفالاست وإن عثر يعني وجد غلطي هر كسي شاني بدو زيتوا في خلسكاني هر كسي شاني هر كسي شاني بدو زيتوا رحمي فين هكد يعني أشكرا أكد على منك وشهد عليه عنده بانحراف عن السنة نابذه وفضحه يعني هجره وفضحه هاركسيك عيب شيء عيب شيء لهاركسي يعني عيبي في عيبي في يشاني أهل بيدعبدوا زي توه أشكر أيك هجري أيك وفضح الشكله بلا أيك دوا وأعلن بذكره والبراءة منه واروا إعلان أيك كأيوت فلان كزغلت الكلو أيك دوا وتبراش أيك لي وعيره يعني عابه وكعيب كجبا سيك دوا أيوه هو بذكر السوء في المحافل يعني لنا وكركوبنا بعسىك هون نقول إذا بتنها بعسىك نعم في المحافل يعني في الاجتماعات وأغرا به حتى يهلكه يعني بوشي شيء اشتكي أداءي بال تا خلشيها هموي بزعل كز أو أو أو حتى يهلكه او ينزع عن قبيح مذهبه تا خلشي بين زانيا ككسي شي هالكا كسي شي ضاله جمرايا يان اوي توبيب كالدعي بتا توباء كم اكرمها عن قبيح مذهبه وسوء معتقده ولم يزل دؤوبا على هذا يعني مستمرا بردوام بردوام نسال امو دؤوبا يعني مستمر على هذا جاهدا فيه يعني هؤلاء وجه الله تعالى هذا إلى أن الله عز وجل له في الملحدين آثار مشهورة ووقائع مذكورة أو كسانيك ملحد أو كسانيك يعني ظالب جمراب تشندين ردها بدرسين تشندين قسيفة أو تشندين قصي مشهورها شان هين بسرهاتي هي لكتيبك عند محمد.